أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فتنة لا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِتَ وَمَا تَأَخَّرْ وَيَتِمَّ يَعْمَتَهُ عَلَيْسَ وَيَهَدِيَكَ سِرَاتًا مُشَجِيمًا وَيَنْفُرَكَ اللَّهُ قد جاءكم رسول من أنفسكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عرفتم عليكم بالمؤمنين يا الله لا إله إلا هو عليه توكلته وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما <تصفيق>